الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعلنا من خير أمة أخرقت للناس والبسنا لباس التقوى خير لباس الحمد لله على نعمة الإسلام وكف بها نعمة والحمد لله عند كل نعمة الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحبه ربنا ويرضاه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله أفضل نبي وأشرفه وأزكاه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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق التقوى فإن تقوى الله عليها المعول وعليكم بما درج عليه السلف الأول أيها الأخ المبارك أيها المسلم يا من حباك الله عز وجل لملة الإسلام وأنت اليوم تتبوأ نعيم الهداية وعز الطاعة وبرد اليقين فإنه جميل بك أن تلتفت لترى كيف سارت إليك الرسالة وأشرقت لك الدعوة وبلغك هذا الدين يوم بعث نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتولى مهمة الإصلاح الجدري. للحياة البشرية كلها تلك الحياة التي كانت تحتاج إلى رسالة جديدة ودعوة جديدة وهمة جديدة وقيادة جديدة فكانت الرسالة والدعوة الإسلام والهمة والقيادة شخصية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم وقف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحيدا فريدا في صف ووقفت البشرية كلها في الصف الآخر ولكنه عليه الصلاة والسلام كان طليعة مباركة الخير الكثير والنصر المؤذر يوم صدع نبيك بالإسلام فصدع بأمر الله لا يرده عنه راد ولا يصده عنه صاد فوقعت قريش منه في أمر عظيم فإلى أحد صناديدها وهو النظر بن الحارث قال يا معشر قريش لقد وقعتم من محمد في أمر عظيم لقد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم الشيب في صدغي قلتم ساحر ما هو والله بساحر قلتم كاهن ما هو والله بكاهن قلتم شاعر ما هو والله بشاعر يا معشر قريش إنه والله قد نزل بكم أمر عظيم حقا لقد كان أمرا عظيما لقد كان أمرا عظيما أن يصحها للبشرية مسارها ويعدى لها نهجها وترفع الظلم التي غشتها وتحلل القيود الذي صفدتها كان أمرا عظيما ولكن الله عز وجل اختار له رجلا عظيما هو نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فوقعت قريش في أمر عظيم اجتمع كبراؤها وذوي الرأي فيها صنادد الشرك وسدنة الوثنية الممسكون بحجز الناس ليقذفوهم في نار جهنم اجتمعوا وقالوا يا معشر قريش انظروا الى رجل منكم اعلمكم بالسحر واعلمكم بالشعر واعلمكم بالكهانة قالوا ما نرى مثل عثبة ابن ابي ربيع فاذهب اليه يا ابا الوليد فذهب عثب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع مقالة كلها في مقاله وأزائم كلها في أزمه حتى إذا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أنت خير أم عبد الله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت خير أم عبد المطلب فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد إن كانوا خيرا منك فقد عبدوا الذي عبدا وإن كنت خيرا منهم فقل حتى يسمع مقالك يا محمد إن كان بك المال والحاجة جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كان بك الباءة وحب النساء فاختر أي نساء نشئت نزوجك عشر نسوة يا محمد ما رأينا سخلة قطوا أشأم على قومه منك أي قط أشأم على قومه والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلة حتى يثور بعضنا على بعض بالسيوف فنقتل يا محمد أخبرنا ما تريد حتى إذا سكت قال له نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أفرغت قال نعم فشرع صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم وشرع صلى الله عليه وسلم يقطع القرآن وإذا بعدبة يسمع حديثا ما هو بالسحر يسمع حديثا ما هو بالكهانة يسمع حديثا ما هو بالشعر فألقى يديه خلفه يستمع القرآن من فم من أنزل عليه القرآن حتى إذا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود فأخذ عتبة دعرا وأمرا عظيما فجمع يديه فوضع في فم رسول الله وهو يقول أنشدك بالله والرحم أنشدك بالله والرحم أنشدك بالله والرحم, أنشدك بالله والرحم ثم قام عتبة يعود إلى قومه بوجه غير الوجه الذي خرج به بوجه آخر قالوا ما لك يا أبا الوليد ما ورأك يا أبا الوليد قال يا معشر قريش لقد سمعت من محمد حديثا ما هو بالسحر ما هو بالكهانة ما هو بالشعر ورب هذه البنية ما عقلت من حديثه إلا قولا فإن أعرضوني فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود فجمعت يدي فوضعتها في فمه خوفا أن ينزل بكم العذاب ولقد علمتم أن محمدا لو حدث بحديث لم يكذب وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم أمة الإسلام أحباب محمد عليه الصلاة والسلام حراس عقيدته وحملت شريعته أيها المتحبون في جلال الله نقفوا مع هذا الحديث وقفه فإن هذا الحديث حديث عظيم في مستهل الدعوة وفي العهد المكفي عهد الاضطهاد والظلم والتأذيب للمؤمنين هذا الحديث حديث حديث حديث الذي روه ابن حميد, حميد, حميد, حميد من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري بسند صحي كما قال العلام الألباني فانظر يرعاك الله وتأمل في هذا الملك حميد حميد وفي هذه العروض حميد حميد التي عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حميد حميد كل ذلك من أجل أن يتخلى عن هذه الدعوة المباركة هذه الدعوة الزكية النقية هذه الدعوة البيضاء الصافية التي ليلها كنهارها جاء بها محمد بن عبد الله من عند الله عز وجل تعرض له الأموال إن كان بك المال والحاجة جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا لكن بشرط يا محمد لا تجعل الآلهة إلها واحدا فإن هذا شيء عجاب بل إن هذا لم نسبع به في طريقة الآباء والأقداد من أين أتيت بهذا الدين الجديد؟ من أين أتيت بهذا الأمر؟ ويأبى عليه الصلاة والسلام يأبى عليه الصلاة والسلام الذي كان يذيب شحشاشات نفسه ويعصر لك أنت أنت يا من تسمع ثمرات قلبه من أجل أن يبلغك الدين الله ورسالة الله كما أنزلها الله يأبى أن يقف أمام هذه العروض ولو وقفت المتأمل بل يمضي في رحلة إلى الله وفي دعوة الناس إلى لا إله إلا الله وإخراج الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة رب العباد يأبى عليه الصلاة والسلام أن يقف أمام هذه العروض تعرض له النساء ومن أجمل نساء الأرب إن كان بك الباءة وحب النساء فاختر أي نساء نشئ نزوجك عشر نسوة لكن بشرط يا محمد لا تدعو الناس إلى الإسلام ولا تدعوه من التوحيد ولا تدعوه من قول لا إله إلا الله ويأبى عليه الصلاة والسلام الذي كان يديب حشاشات نفسه لك أنت أيها المسلم من عقل أن يبلغك هذا الدين هذا الدين الذي اليوم لطالما تخلى عنه أبناء الإسلام لطالما تخلى عنه أبناءه من ملة محمد بن عبد الله ففي آم كثير من ابناء المسلمين من أبناء المسلمين يتنكرون لهذه الدعوة ويتنكرون لهذا الخير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما لأغراض شخصية ومصالح تنوية وحظ النفس البشرية يتنكر لهذا الخير ولربما بعضهم وهم فئام من أمة محمد لربما كانوا على هذه الدعوة المباركة بهر من الزمن وجدوا حلاوتها وطعموا ما فيها من الارتياح والاطمئنان والراحة والسكون في دعوة الناس إلى توحيد الله والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله واليوم لأغراض شخصية مصالح دينوية ربما من أجل مرتب شهري يتنكر لهذا الخير الذي جاء به محمد بن عبد الله وربما من أجل قطعة أرض يحارب دين الله من أجل هذا الحطام الفاني ما عندكم ينفد وما عند الله باك ولكن اسمع يرعاك الله هل استقامت قريش لرسول الله في هذا المقام وبهذا المقال كلا فقد ركبتها الشياطين بل هي ركبة الشياطين فإذا هي تناسب رسول الله العداء وتريه من الأذى كأقدع ما يكون الأذى هذا عبد الله بن عمر يحدث بأعظم ما رأى قريشا نالته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الملأ من قريش جلوسا في المسجد يقولون ما رأينا مثل صبرنا على هذا الرجل عاب ديننا وسفه أحلامنا وشتم آلهتنا ما رأينا مثل صبرنا على هذا الرجل ثم دوعدوا إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد أن يقوم عليه قوم رجل واحد فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ودبوا عليه ودبوا عليه ودبة رجل واحد حتى قال عبد الله ولقد رأيته أشقى القوم عقبة ابن أبي معيط يأخذ بمجامع ردائه ويخنقه وانطلق الصاريخ إلى أبي بكر أدرك صاحبه أدرك صاحبه فأقبل أبو بكر فلما رأى المشهد فزع وبكى وأقبل عليهم وجعل يخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أسماء بنت أبي بكر عاد إلينا أبو بكر وكانت له أربع غدائر فوالله فوالله ما نمسك بخسلة من شعره إلا انسلت في أيدينا, انسلت في أيدينا فإذا كان أبو بطر تمزق شعره من شدة الضرب ومن شدة العذاب من لكان فما ظنك أيها المسلم ما ظنك بمن يقصد به الأذى مباشرة ما الذي ناله عليه الصلاة والسلام ما الذي أصابه من أبا قومه ولكنهم عزموا للعزم من الرسل وصبرهم وثباتهم على الدين اسأل نفسك يا الله. ما الذي جر لك ما الذي حدث للمسلمين أين ختمة أبناء الدين لهذا الدين الدين, الدين, الدين الدين اليوم يضرب يضرب, يضرب ويتآمر عليه الأعداء من كل مكان وأبناء الدين أبناء الإسلام من حباهم الله لهذه الملة يعلمون أن هذا الدين ما وصل إليهم ولا وصل إلى آبائهم ولا إلى أدادهم إلا وعان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أشد المعاناة إذا كان الصديق يتمزق شعره فكيف بالذي قصد به الأذى مباشرة تمزق شعره ولم يقصد به الأذى مباشرة ولكن تبعا لأنه أراد أن يخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى قومه فيا لله يا لصبر محمد عليه الصلاة والسلام يصبر على هذا الأذى من أجل ماذا نافس في الدنيا نافس بالملك لا جاء في بعض الروايات أنهم قالوا يا محمد إن شئت ملكا ملكناك وجعلناك علينا رئيشا ويأبى عليه الصلاة والسلاة إلا أن يدعوه منك كلمة لا إله إلا الله يأبى عليه الصلاة والسلاة إلا أن يدعوه منها عبادة الله ما الذي جرى لنا أيها الناس تخلينا عن ديننا تخلينا عن ديننا الذي فيه عزتنا وكرامنا وكرامتنا ووجودنا وكياننا إننا نحن أمة جعلها الله يرقب له لسائر الأمم لأن تكون آخذة من غيرها قابلة ممن سواها ما كان هذا الأذى هذا الذي رآه عبد الله بن عمر فلقد رأى غيره رأى صاحبه عبد الله بن مسعود غير ما رأى عبد الله بن عمر وحدث بغير ما يحدث قال عبد الله بن مسعود رأيت الملعى من قريش جلوسا في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا أيكم أيكم يمهل هذا المرائي حتى إذا سجد حتى إذا سجد عمد إلى السلق زور بن فلان ألقاه على ظهره فانطلق أشقى القوم عقبة ابن أبي معيد إلى شات زبحت فأخذ من فرطها ودمها وسلاها فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا سجد ألقاه على ظهره حتى سال الأذى بين كتيفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا عند البيت وليس بمنعه اي قوة فازيله عن رسول الله حتى انطلق الصارخ الى فاطمة بنت رسول الله ادرك اباكي ادرك اباكي فاقبلت فاطمة وهي جوارية تسأى حديثة السن الصغيرة أقبلت على الأذى فحملت عن ظهر رسول الله وأقبلت على الملأ من قريش تسبهم وهم يتميلون ويضحكون حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته رفع يديه يدعو اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بفلان وفلان وفلان لسبعة نفر سماهم لسبعة نفر سماهم عليه الصلاة والسلام يا لله يا لصبر محمد عليه الصلاة والسلام كيف صبر على هذا الأذى إن كل فتاة بأبيها معجبة تريد أن تراه سيدا معظما وكل أب يريد أن يبدو لابنته كذلك فيا لقلب رسول الله وصبر رسول الله يوم أن صبر على هذا الدين وجاهد لهذا الدين وبلغوا هذا البلاء من الذي أصابنا من أجل ديننا يا من حباك الله إلى الإسلام يا من إذا نزلت إلى قبرك قلنا بعدك بسم الله على ملة محمد بن عبد الله بماذا اكرمت هذه المله. ماذا قدمت لهذه الملة ماذا صبرت على هذه الملة اي غيرة لك ما هو نصيبك في الدعوة لدينك ما هي غيرتك على هذا الدين في كثير من الاحيان نسمع عنك هنا وهناك انك ربما تودع في السجون لكن ليس من أجل الدعوة ليس من أجل نشر رسالة رسول الله ليس من أجل قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن من أجل حطام الفاني تتشاير وتخاصم بعض الناس ولو كان من الجيران من أجل الأرض ومن أجل حطام الدنيا أما هو عليه الصلاة والسلام فلقد كان يديق حشاشات نفسه ويأصر لنا ثمرة قلبه من أجل أن يبلغنا دين الله ورسالة الله كما أنزلها الله أمة الإسلام أحباب محمد عليه الصلاة والسلام نرى دعوات باطلة تسعى لهدم الإسلام تسعى لهذا الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابها يكتهدون في هذا الباطل في الليل والنهار ويبدلون فيه الأوقات والغال والنفيس مما يملكون من حطام الدنيا أين تجار المسلمين عند تجار عبدة القبور أين تجار المسلمين الذين ينسبون إلى السنة عند تجار الرافضة الشتامون السبابون الذين يطعنون في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أموالهم لا تسخل لخدمة هذا الدين أليس من الجهاد بنصوص القرآن الجهاد بالمال أليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاهد في هذا الدين هذا الجهاد وصبر في هذا الصبر وبلغوا هذا البلاد يقول جاهد للمشركين بأيديكم وبأموالكم وبألسنتكم تم النصوص للقرآن قدم الله فيها الجهاد بالمال على الجهاد بالبدن أين هم مما يحتاجه أبناء دينهم وأولياء الله المتقين وزبطة المجتمع والناس الصالحون في أرض دمات يوم أن تحاصر ويصب عليها ما يصب من القذائف ومن أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة كل ذلك ظلم وبهتان وبغي وعدوان بأي ذنب بأي ذنب تقتل نساء السنة في أرض دماج بأي ذنب يقتل أبناء المسلمين في معهد دماج مركز الحديث دار كغيرها من الدور كم من دور في اليمن بل هناك دور أُسِّسَتْ أُسِّسَتْ لدراسة العلوية والنصيرية وهناك دور أُسِّسَتْ للتنصير وهناك دور أُسِّسَتْ للخرافة كهوفاً للخرافة وسدنة للوثنية أصحابها يبدلون فيها الأموال الطائلة من اجل نصرة هذا الباضل المال مال الله المال وديع عندنا إذا لم نستطع أن ننصر ديننا بأنفسنا وبأنفسنا فإننا نستطيع أن ننصر هذا الدين بما عندنا من القدرات ولو كانت ملكة أسكرية وقيادة يستطيع رجل من المسلمين أن يعلم إخوانه القتال وأن يعلم إخوانه الحنكة العسكرية فهو مأجور وهذا من الجهاد كيف به وأنت ترى ربما من تجار المسلمين من يبني نادياً للكرح وربما فعل مرقصاً لفنان وربما دع فنان بأموال طائلة فلو سُخرت هذه لنصرة الإسلام هل تستطيع إيران أن تحول اليمن من دولة سنية شافعية إلى دولة مقوسية رافضية لا وألف لا لأن هناك من رجالات الدين من يقفون بأبدانهم وبأموالهم ضد هذا العدوان اليوم نرى الظلم من الحوثي والناس لا يريدون أن يسمعوا هذه القضية وكأنها معزولة عن اليمن نحن اليمن الميمون الذي شهد لنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن النفس الرحمن من قبل اليمن يأتي أي تفريق الكرب عن أمة محمد إنما يأتي من قبل رجالات اليمن ويأتي من أهل اليمن فكيف بأهل اليمن اليوم يحاولون أن يغضوا الضرف وأن يغلقوا آذانهم عن قضية دماي دماي من الذي فيها؟ في هؤناس يتعلمون القرآن والسنة بأي حق وبأي دين يكون الحوذي في مجلس الحوار على مائدة الحوار وهو يضرف في صعده وهو يشرد بأكثر من ثلاثة ألف أسرة والآن يعتدي على الأبرياء العزل الذين لا يملكون إلا القلم والدفتر والكتاب وصحي البخاري وغير من كتلب العلم لكن مكره أخاك لبطل جعلتهم الحرب واضطرتهم الحرب أن يدافعون عن دينهم وعن أعراضهم ونسائهم الذين يقتلون في الداخل أن يحملوا السلاح الشخصي أقول ما سمعتم أستغفر الله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا تعظيما لشأنه وأشهد أن محمد عبده ورسوله أدى إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون لقد تنوعت قريش في أذية الرسول عليه الصلاة والسلام صنوفا من الأذى وما زاده ذلك إلا ثباتا وإمضاءا وينتظر من ربه موعودا صادقا لما رأى هذه الأذية من قومه ذهب إلى أهل الطائف يتوسن في أهل الطائف الخير وأن يسمعوا منه كلام الله وأن يقبلوا منه هذه الدعوة وما كان من أهل الطائف إلا أنهم أشد خصة ونذال من كفار قريش أخرجوا له العبيد والغلمان يرمونه بالحجارة أي غربة هذه داعي يقف بين يد الناس فإذا بالناس يخرجون له سفهاء القوم والغلمان والعبيد يرمونه بالحجارة أما اليوم الداعية بفضل الله ينتقل من بلد إلى بليدة ومن قرية إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى ويجد الحفاوة والإكرام ويجد حسن الاستقبال أما هو عليه الصلاة والسلام في مستهل الدعوة يدعوه فيأمرون العبيد والغلمان أن يرمونه بالحجارة فخرج مهموما إلى قرن الثعالب وإذا بجبريل وملك الجبال يقول يا محمد إن الله أرسل عليك إن الله أرسل لك ملك الجبال لتأمره بما شئت فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل فماذا قال, فماذا قال الذي قال الله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإنك لعلى خلق عظيم هل انتقم لنفسه وقال جاءت الفرصة لآمره بما شئت قال كلا ولكني أرجو أن الله يخرج من أصلاب القوم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ولقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مرتقاهم من ربه فأخرج الله من أصلاب القوم من دعا بدعوة رسول الله وحمل هذه الدعوة الزكية ومنهم اكرم ابن أبي جهل ومنهم من مات وهو يحمل هذه الدعوة المباركة إلى بلاد ما وراء النهر وهو يدعو إلى الإسلام صبر النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي وقراش تتنوع هذا عقب ابن أبي معيط عمد إلى عظم بال فحمله بيده القدرة ففده فجاء به إلى صلى الله عليه وسلم ونفخه في وجه رسول الله وهو يقول أتزعم أن ربك يحيي هذا بعدما صار رميم قال نعم يحيي ويحييك ويجعلك وإياه في النار وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم حكذا قريش تتنوع أذية في رسول الله كل ذلك ما يزيد لثباتا وإمضاءا وينتظر من ربه موعودا صادقا أيها الأخ المبارك هذه الخطوات الأولى من الرسالة تريك عظيم حق هذا الدين عليك هذا الدين الذي جاهد فيه نبيك صلى الله عليه وسلم هذا الجهاد وصبر في هذا الصبر وبلغوا هذا البلاغ هذه الخطوات الأولى من الرسالة تبين لك عظيم حق هذا النبي عليك فليس هناك أحد من الناس له حق عليك أكثر منه صلى الله عليه وسلم فليكن حبك له أشرف حب وأزكاه حبا يملك عليك السمع والبصر والفؤاد والجوارح حبا يجعلك تمتثل قوله عليه الصلاة والسلام إنما المؤمن كالجمل الأنف حيث ما قيد ينقاد ولو أنخته على صخرة لأنخ هذا المؤمن الصادق في محبة لله ومحبة لرسول الله أنه مثل الجمل العصبي الذي يكون مخشوما أو ملجوما فإذا أراد أن يعصي مولاه فيعضه فإذا به الجوم لا يستطيع وإذا أراد أن يعصي في الطريق فهو مخشوم فلا يستطيع أن يعصي فيصير سهلا دلولا فكذلك المؤمن الصادق في اتباع لرسول الله إذا جاءت الآيات وإذا جاءت الأحاديث يقول سمعنا وأطعنا ويبادر بالعمل امتثالا لأمر الله ولأمر رسول عليه الصلاة والسلام فهو كالجمل الأنف حيث ما قيد أي بالنسبة لكتاب الله ولسنة رسول الله حيث ما قيد ينقذ ولو أنخته على صخرة لأناخ اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى الحاقدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقوم لصلاةكم بارك الله فيكم